أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهو ولعبه وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم نسأهم كما نسوا لقاء يومهم هذا كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون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 يوم يأتي تؤيله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفاع فيشفعونا أو نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترن إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره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 رحمة الله قريب من المحسنين الله أكبر